حي هلالا حي هلالا اللاحة للماظرين فأمطر السعداء للخاطرين به الغدى ينبع من مولدين فيرتوي الخلق إلى الآخر يصلي على المختار سامعي فاليوم ذكرى مولد الباقر